وَجِسْمُ سَوَّنَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مبين وكذلك يجدبك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتممها على ابويك من قبل كما قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ظُلُمَاتٍ مُّظْلِمِينَ أُقْتِلَ يُوسُفُ أَوْ طُرِحَ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ وقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب, الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ون أَْسِهُ مَعَنَ وَدَي يَرتَع وَيَعَبَ وَإِن لَهُ لَحَافِظون قاللَ إِ لَ يَحسُنونِي أَن تَهَ بِن وَأَخَافُ أَ يأكُ لَهُ الزِبَ وَأَخَافُ أَ يأكُ لَهُ الزِقْب وَأَنتُم عَن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 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْرَكَ الَّذِي وَعَدُوهُ قَالَ يَا بُشْرَى قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّارِيهِ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 وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 قَالَتْ يَا رَاوِدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَهِيدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصٌ قُدَّ مِن قَبْرٍ فَصَدَّقَتْ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ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 لَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ إِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً فَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَأَجْتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُسْكِينِ وَقَالَتْ تَخْرُجُ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَنا وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذا بَشَرٌ وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذا بَشَرًا إِن هذا إلا ملك كريم قالت يرَتُ وَعََّفْس فَْتَعصَمْ وَل إَِّمْ يَفْمَاظُر وَلَ يُسْجَنَّ وَل كُ مِنَْ الصَّغِ قالَا رَِّ السجَنُوا أَحَبُّ إلََّ مِن مَا يَدعُ ل إلي مما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 تُكُمَا بِتَأْوِيرِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وهم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي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 إَّ تَفَقونَ خَييرٌ أَمِ اللههُ وَاحدُ القَه مَا تَعبُدونَ مِنْ دُهِ إل أَسمَال بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إيان ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم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 ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بطع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر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 وَسَبْعُ سِنبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي س وبَريءَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مما سيرون وقال الملك اتوني به فلما جاء امر الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال مسوه الناتق قطع ايديهم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 عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرئ نفسي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 وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَهَازٍ قَالَ تُرْتُونَ بَأخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَّ أَنِّي فِي الْكَنِيلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنُ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قالوا سنراوغ عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتياري جعلوا بضاعتهم في رحال لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قربوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّهُ أَلَا هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيَّ إِنَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِي مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ ردت إليهم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 لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موسقهم قال الله على ما نكون وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه ذر علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 لَُّا أَذَّنَ مُأَّن أَتُهَا العيرُ إِكُمْ لَسَارِقون قالوا وَأَْقَابَنوا عَلَمَّا ذاَا تَخقِدُون قالَاوا نَفقِد صُوعَ المَلكِ وَإمَن جَ أَبِ حِملُ بَعيرِون وَأَنَ بِهِ زَعون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 كَذَلِكَ نُجَهِّزُ الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قِذْلَ وَعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَيْنِ عَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِيدَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَشَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجياه قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن ابرحل الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي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 حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشقوا بثي وحزن لله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني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 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثري ذي بصيرة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 وَرَفَعَهُ أَبَوَاهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا ي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بكم من البدو من بعد ان نسغ الشيطان من بعد ان نسغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء رب تولجتني من الملك وعلمتني من تاويل احاديث فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين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 أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ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 كان في قصص عبره لورن قلب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء